بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه لتنذر به وذكر للمؤمنين اتبعوا ما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 فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّكُنَّ ظَالِمِينَ فَلَا نَسْأَلُ مَنْ لَّذِي نُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَا نَسْأَلُ فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك إِلَّذِيْنَ خَسِرُوْا اَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوْا بِاَيَاتِنَا يَظْلِمُوْنَ وَلَقَدْ مَكَّنَاكُمْ فِي الْاَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ وَلا قَذِ خَلَ قنكُْثُم م صَناَاكُْثُم م كُلنا لِمَنائكَ تسجُنوا لِآدممَ فَسَجَدُ إِلَّا إابنسَلَ يَكُ منِن السجدين قَالَ ماَا مَنعَكَ أن لا تَسَُ إذ مررُتك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 لَ تبععَك منِْكُمْ لا أَمْلَ أن جَهَمَ منِنكُ جَعين وَي آدَ مُسكُ أنأَ تَزَْوجُكَ الجَّ تَفَكُلَ مِنْ حيثُ شِعْتُمَا وَلا تَقبَ هذه الشَّجرةَ فَتَكَ مننَ الظالِمين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 فلما ذاق الشجرة بلت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عَلَيْهِمَا من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وقل لكما إن الشيطان لكما عذو مبين قالا ربنا ظلمنا أنه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 يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وَقَبِيلُهُ من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء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 حَتَّى إِذَا الدَّارُ كَانَتْ فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ يَضِلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ قَالَ لِكُلٍّ ضَافًا وَلَكِنْ لَا وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ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 ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صُرِفَتْ أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادوا أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا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 كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فَقَالَ يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم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 الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر مَا كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقى عليكم من ربكم رجس وغضب اتجادلونني في اسماء ان سميت موغا انت وabaؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا اني معكم من المنتظرين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 قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة واعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صارح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم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 إنهم أولاس يتطهرون فأنجيناه أهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطارا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدينا أخاهم شعيبا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 وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى الْقُلُوبِ وَلَا يُؤْمِنُونَ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ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 لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا تَبِّن لََّ جَ أتْنَا رَبن أفرض عَلَنَا صَدَرَ وَتَوَفَّنَا مُسلِمِين وَقَالَمَلَؤ مِن قَْ فِرعنَا تَذَرُ موس وَقَوْ مَغون يُفْسِد فيِي الأررض وَذََركَ وَالهَتَك قَا سَنُ قَّلُ عَقُمْ وَنَسْتَحْيِي لِسَاءَهُمْ وَإِنَّ فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ قَالُوا آذِنَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِيَنَا وَمِن بعد مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقَصَ مِنْ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إن معطائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون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 قَالُوا يَا مُوسَىٰ جَالَنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ كَجَهُولٌ إِنَّنَا أُنَائِمُ تَبَرَّمَ مَا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ هوَ الَّذِي أَغَيَّرَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَابْتَغِيَكُمْ إِلَٰهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذلك ربكم عظيم ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وَقَالَ موسى لأخيه هارون خلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولم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 فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك كاتبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين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 بعدي اعجلتم امر ربكم والقى الالواح واخذ براس اخيني يجربون اليه قال بنا ام ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الاعداء او تجعلني مال قوم الظالمين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 واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجي فتقال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفاء منهم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 الذي يجدون له مكتوبا عندكم في التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهى عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم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 وقطعناهم اثنتين عشرة أسباطاً أماماً وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتين عشرة عيناً قد علم كل أناس ما شربهم وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِ مُلْقَمًا وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإذْ قلَ لَم سكوا هذه القَرَةَ وَكلوا مِنْهاَا حيثُ شم وَقُوا حََّة وَدُخُل الْ البابسُ الجدًا نَغْفرِ لكم خَطين آتِكمُْ سلَزيد المُحسنين فَبَددلَّل الذي نَظلَموا مِنهمم قًَا غَير الذي قلَ لهُم فَعسَلناَا عَلَم رجزَم مَِ السماءِ بِماَا كانَوا يَظلِمونون. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يَوْمَ سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كَذَلِكَ نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة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 جِنَّاً الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فَلَمَّا اعْتَزَلُوا وَهُمُ الْعَنَتُونَ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَئِن شَكَرْتُمْ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 بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فَخَلَفَ من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأبنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يأخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه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 وَإِذَن تَقَنَّى الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ذُلَتٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوْمًا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ اذْكُرُوا مَا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ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 وَلِلَّ ي الأسمَ أُلْحُسْنَ فَدهُ بِهَا وَذَو الذيينَ يُلْحيدونَ فيِي أسْمائِه سسيجِزوونَ مَا كانَوا يَععمللون وَمِن خَلَقُناَ أَُّةُ يَهْدُونَ بِالحَقِّ وَب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 يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماعات والأرض لا تأتيكم إلا بغتف يسألونك كأنك حفي عنها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 فلََّا أَفْقَلَ الدَّ وال الله يَرَبجهُ ماَا لَن آتَيْيتَناَا صَالِحََّ نَكَُّ مِنَ الشَّكِرين فَلَمَّا أَتَهُمَا صَالِحَ ج عَلى لَغُ شُرَكَ أَفِيمَا تَهُمَا فَتَعَلَ اللهَّ عما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 وَذْكُ الررببَّكَ فِي َنفسسِكَ تَضَع وَخيفَةَ وَدُونَ الجَهْرِ منِن القَوولِ بِالغُضُون والالْآصالِ وَلا تَكُ الغافِلين إِ الذيينَ عن دَ ررببّكَ لاَا ياسْتَكْبِونَ عَ عبادَاتجِ وَسَحونَ ج وَلََغ